قال لقد علم تمام انزلها اولى الا رب السماوات والارض الا رب السماوات والارض بصائر وانني لا اظنك يا فرعون مذبورا